بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العيشار طلت وإذا اللوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا وإذا النفوس زوجت وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس فلا أحضرت فلا أقسم بالهنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم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 وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء شاء الله رب العالمين